فنبدأ بدرس جديد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يقول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدو من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هذه الآية والتي بعدها وهي درس اليوم في المنافقين وفي أنواع من المنافقين يقول الله عز وجل فما لكم في المنافقين هذه الآية جاء في سبب نزولها عدة روايات فمن الروايات التي جاءت في الصحيحين ما جاء عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقاتلهم وفرقه تقول لا فانزل الله فما لكم في المنافقين فئتان فقال صلى الله عليه وسلم انها طيبه وانها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضه والحديث رواه مسلم او هو في الصحيحين نسيت انا ويكون المراد بهؤلاء المنافقين من من الذين رجعوا في غزوه احد عبد الله ابن ابي ابن ابي سلول ومن معه رجعوا بثلث الجيش في يوم غزوه احد والمعنى الاستفهام للانكار والمعنى ما لكم ايها المؤمنون أصبحتم فرقتين في شان المنافقين بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول لا نقتلهم والحال انهم منافقون فضحهم الله امرهم ماضع امرهم جلل امرهم بين لماذا هذا الاختلاف أظهر الله عز وجل عوارهم ونفاقهم والاستفهام لإنكار خلافهم في شأن المنافقين ولوم المؤمنين الذين أحسنوا الظن بالمنافقين مع أن أحوال هؤلاء المنافقين تدعو إلى سوء الظن بهم حيث رجعوا بثلث الجيش في غزوة أحد فيكون المعنى لقد سقت لكم أيها المؤمنون من أحوال المنافقين ما يكشف عن خبثهم ومكرهم وبيّنت لكم من صفاتهم ما يدعو إلى الحذر منهم وسوء الظن بهم وإذا كان هذا هو حالهم فما الذي سوّغ لكم أن تختلفوا في, شأن في شأنهم إلى فئتين فئة تحسن الظن بهم وتدافع عنهم وفئة أخرى صادقة الفراسة سليمة الحكم لأنها عندما رأت الشر قد استحوذ على المنافقين أعرضت عنهم واحتقرتهم وأخذت حذرها منهم وحكمت عليهم بالحكم الذي رضي الله تعالى فالآن أيها المؤمنون بعد أن ظهر الحق وانكشف حال أولئك المنافقين عليكم أن تتركوا الخلاف في شأنهم وأن تتفقوا جميعا على أنهم قوم بعيدون عن الحق والإيمان منغمسون في الضلال والبطلال واضح المعنى إذن فما لكم في المنافقين فئتين لا استفهم إنكار. للإنكار. للإنكار لماذا تختلفون في هؤلاء فقد ثبت نفاقهم وخبثهم عليهم لعين الله ما يستحقون يقول ابن عاشور رحمه الله فتكون الآية لبيان أنه ما كان ينبغي التردد في أمرهم في شأنهم ما ينبغي التردد في شأنهم يقول القرطبي والمعني بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بأسكرهم بعد أن خرجوا كما تقدم في آل عمران هذا الكلام على القول الأول سبب النزول الأول الذي ذكرناه أنها رجع أناس من الجيش وهذا سبب النزول في الصيحي في الصيحي هناك سبب نزول آخر بل عدة أسباب نزول هناك سبب نزول آخر ذكره بعض العلماء هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة أرجو الانتباه لنا سيأتي سؤال بعد قليل ينبني على هذا الكلام قال بعض العلماء هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة فصار المسلم فيهم فئتين فئة يتولونهم وفئة يتبرؤون منهم فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين سؤال ما دليل هؤلاء أو ما الذي جعل بعض العلماء يرجح هذا القول قال السياق فإنه سيأتينا حتى يهاجروا حتى يهاجروا كما في الآية التي بعدها يقول الله عز وجل فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فالسياق يوضح هذا الأمر نعم. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصحيح وسيأتي الجواب عن قوله تعالى حتى يهاجروا وهناك اقوال أخرى في الآية من أراد الرجوع إليها يرجع إلى زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله وذكرها كثير من المفسرين ذكروا أسباب النزول كثيرة لكن ما في الصحيح؟ أصح ما في الصحيح؟ أصح اسناده صحيح وهو الصحيح وأن في قوم رجعوا وخذلوا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم غزوة أحد فما لكم في المنافقين فئتين؟ والله أركسهم بما كسبوا أركسهم أي ردهم وأوقعهم في الخطأ بسبب نفاقهم وعصيانهم فيقول بعض العلماء أخبر تعالى أن الله رد المنافقين إلى الكفر وهو الإركاس وهو عبارة عن الرجوع إلى الحالة المكروهة كما في الروث إنها رجس أي رجعت إلى حالة مكروهة بسبب ذنوبهم. اركسهم بما كسبوا الباء سببيه اي بسبب اعمالهم الخبيثه وبسبب نفاقهم اركسهم ارجعهم الى الكفر والى النفاق وفي هذا الحذر من المعاصي وبالذات المعاصي القلبيه المعاصي الخفيه صلى الله عليه وسلم الانسان يتغلغل ولذلك قال بعض العلماء لماذا أهل البدع يحبون بدعتهم أو يدافع البدعه قال ويلك ويلك أنا سيت قول الله عز وجل وأشرب في قلوبهم العجل أي حب العجل أشرب حب العجل في قلوبهم ما نعم عقوبة من الله تبارك وتعالى يركس الإنسان في البدع والضلال ويصير إماما في الضلال عقوبة من الله عز وجل فإذا خذ واخذ عجز مقتدر يقول ابن عاشور رحمه الله وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلة إخلاصهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأعمال تتوالد من جنسها فالعمل الصالح يأتي بزيادة الصالحات والعمل السيء يأتي بمنتهى المعاصي ولهذا تكرر في القرآن الإخبار عن كون العمل سببا في بلوغ الغايات من جنسه يقول الله تعالى فلما فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكوننا من الصالحين الآية قال بعدها فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فيحذر الإنسان كل الحذر من الذنوب والمعاصي وخاصة كما قلنا القلبية من الرياء من يريد بعلمه الدنيا صرف الوجوه المال إلى غيرها وأعتقد أن في الوقت الحاضر ما يحتاج مزيد كلام فمن رأى القنوات ومن رأى الانترنت ومن رأى الوضع عرف كيف تساقط الناس وكيف الناس يركضون وراء الدنيا يركضون وراء الدنيا بدينهم بأخلاقهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهذا سببه ماذا سببه قلة الإخلاص فالانتكاسات والتراجع والانهزام أمام الغرب والانهزام أمام الانفتاح والانهزام التراجع عن دين الله والتراجع عن قول الحق والتراجع عن التمسك بالإسلام إنما بسبب قلة الإخلاص وقلة التقوى عليكم السلام والله أركسهم بما كسبوا اوقعهم وردهم إلى النفاق بسبب قلة إخلاصهم ونستفيد بالمفهوم أن بالإخلاص والتقوى والعمل لله يرفع الإنسان يرفع الله عز وجل العبد ويعزه ويرفعه كان لما ذكر امام احمد رحمه الله اولئك القوم من الصالحين قال بالصدق والاخلاص ارتفعوا فالانسان يعاقب بمعصيته قد مر معنا في سيره النساء ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من نفسك وما من سيئة فمن نفسك وقال علي رضي الله عنه قال لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخفن إلا ذنبه وقد تكلمنا على ذلك بما فيه الكفاية قال الله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله الاستفهام انكاري أتريدون أن تهدوا من أضل الله أتريدون هداية من اضله الله أضلهم الله وأركسهم وأوقعهم في النفاق والكفر تريدون أن تهدونهم أبداً لا احد يستطيع ان يهدي من اراد الله اضلاله طيب فمن اضله الله لا يوجد سبيل الى هدى قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم وقال تعالى من يضلل الله فلا هادي له وهنا سؤال ماذا نستفيد من ذلك أن من أراد الله إضلاله فلا يمكن ولا مستحيل أن يستطيع أحد أن يهديه إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء نستفيد فائدة عظيمة ذكرها الشنقيطي وغير واحد من أهل العلم وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكثر التضرع والابتهال إلى الله عز وجل أن يهديه ولا يضل لأن من هداه الله لا يضل ومن اضله الله لا هادي له ولذلك ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزق قلوبنا فالفائدة عظيمه ذكر الشنقيطي في اضواء البيان على الرسوخ في العلم كل ما رسخ الإنسان في العلم وقويت علاقته بالله وإيمانه خاف وازداد إيمانا وتضرعا وابتهالا وبكاء وتمسكا وخوفا فالإنسان يحرص كل الحرص على الهداية وأن يجتهد كل الاجتهاد بأن يثبته الله عز وجل كم من إنسان وتذكرون ويذكر غيركم بدأ بطلب العلم وأين الآن اتجه والله المستعان وكم من إنسان بدأ بالجهات وأحوال المسلمين والضعفاء والآن أين يتجه وهو ولا حرج إلى غير ذلك كم من إنسان كان يدعو إلى الإسلام ويفتخر بالمجالس بالإسلام الآن يحارب الإسلام في المجالس ويبدأ يزرع الشبهات والشهوات في كل مكان والواقع أكبر دليل يعني من لم يعتبر بالواقع وبما حدث من انتكاسات وما حدث يعني, يعني من رأى الواقع ورأى بعين البصيرة رأى الواقع بعين البصيرة خاف واجتهد أن يسأل الله الهداية لأن الناس رأت بعيونها ليس يقولون رأت بعيونها من يخرج في قنوات أو جرائد أو غيرها يشكك في الدين ويزرع الشبهات وهو في يوم من للأيام كان داعية أو طالب علم أو غير ذلك فإذاك على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يدعو الله عز وجل بالهداية هذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لمعاذ اني احبك في الله فلا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا من اعظم الادعيه وفي سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم وفي صحيح مسلم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اي لا طريق له الى الهدى ولا مخلص له إليه وفي هذا دليل أن المهتدي من هداه الله وقد جاءت آيات كثيرة في ذلك يقول الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وقال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وقال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وكذلك الأضلال قال تعالى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وقال تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وفي الحديث القدسي كلكم ضال الا من هديته والرسول عليه الصلاه والسلام يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا من فوائد الايه الانكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين ومن فوائد الايه ان الانسان يذم ويركس ويرد على الوجه المذموم بسبب عمله نعوذ بالله ومن فوائد الايات وقد سبق ذكرنا إن شيخ الاسلام ذكر انه لا يسلم دين العبد ولا يسلم الفتنه الا اذا كان دينه لله فمن كان عمله لله فهذا هو الذي يسلم من الفتنة إثبات الأسباب ومن فوائد الآية الهدية بيد الله ومن فوائد الآية أنه لا أحد يستطيع أن يهدي من أراد الله إضلاله ومن فوائد الآية الالتجاء والتضرع بسؤال هداية من الله تبارك وتعالى ثم قال الله تعالى ود لو تكفرن كما كفروا فتكونون سواة فلا تتتخذوا منهم أولياء حتى يهاجر في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا إلى خلايات ود ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هذا كلام مستأنف مسوق لبيان غلوهم وتماديهم في الكفر وتصديقهم لإضلال غيرهم إثر بيان كفرهم وضلالهم هذا بيان من الله عز وجل أن كيف يوالى وكيف يحسن الظن بها أولياء الكفار التي من أعظم أعمال الكفار ماذا يتمنون أن تكفر كما كفروا ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء الود المحبة وخالص المحبة يتمنون ويحبون أن تقعوا في الكفر والضلال لتستو أنتم وهم ومن رأى الواقع عرف ذلك فالقنوات الفاسدة يصرف عليها مليارات ويصرف عليها دول بل اجتماعات من النصارى واليهود ومن اعوالهم من من بني جلدتنا يجتمعون سنويا وينفقون المليارات سواء مجله فاسده او قناه فاسده من اجل اضلال المسلمين والواقع اكبر دليل والدوا لو تكفرون كفر كفروا هل بعد ذلك ياتي انسان ويقول والله الكفار طيبين والله الكفار حبيبين والله الكفار يعني سبحان الله الله عز وجل يقول هذا الكلام ود لو تكفرون كما كفروا في آيات كثيرة قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم هذه الآية اللي في البقرة تبين سبب ذلك ما هو الحسد من عند أنفسهم لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم يعلمون أنكم على الحق وأن دينكم هو الحق قال تعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم وقال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وقال تعالى ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر وقال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين هذه ايات واضحه لا يزيغ عنها الا من ازاغ الله قلبه واضحه لا تحتاج الى اي كلام فكيف نستورد منهم ونسمع إلى كلامهم باسم التقدم والحريه والديمقراطية وغيرها الكافرة فهم أعداء لنا والله لو بإمكانهم أن يمنعوا عنا قطرة من المطر لفعلوا أبغض ما يبغضون المسلم بل لو تقرأ التاريخ والواقع الآن تجد من يحارب حينما تقوم الدول الكافر على فئة اعرف أن هذه الفئة مسلمة. في, المغرب العربي في بعض الدول العربية يشجع وتعطى الاموال للصوفية وغير الصوفية لماذا من الدول الكافرة؟ حتى يقضوا على الإسلام الحق لأنهم يعرفون الإسلام الحق يعرفون المسلمين الحق الصوفية في بعض البلاد العربية في المغرب العربي في مصر في غيرها في بعض الدول الخليج تؤيد من قبل من؟ دول كافرة من دول كافرة صوفيه صوفية يعني لماذا؟ حتى يكون في هذا البلد ما هو الشيء المشتهر؟ الصوفية لأن الصوفية ليسوا أهل جهاد والصوفية ليس عندهم قضية ولاء وبراء وغيرها مما هو معلوم ليس هذا موضوعنا لكن من رأى الواقع عرف ذلك فكيف بعد ذلك نذهب إليهم ونسافر إليهم ونحبهم والله المستعان تكلم عن نقطة واحدة فقط لندرس طويل من كان يصدق أن الفرق الكافرة تشجع والمجتمع إلا مرحم الله يسهر بالليل بعد العشاء على المباريات الفرق الكافرة وهذا يفرح إذا انتصر فريقه وهذا يغضب إذا هزم فريقه كما تعرفون فأذكر لكم هذه القصة وقد ذكرتها للأخوان أقيم دوري في حد المناطق دوري قدم للصغار رابع ابتدائي وخمس دوري حواري في حد الأمكنة فقمت أنا بنفسي بالسؤال وكذا فإذا الفرق, الفرق كلها الصغارهم فإذا الفرق كلها أسماء فرق أجنبية ما عدا واحد أو اثنين أنا وقفت بنفسي على ذلك صغار في رابع ابتدائي وخامس ابتدائي دوري حواري, حواري تقريبا حول 12 فريق قام واحد وسوى كاس وجمع فلوس وسوى حواري ما اسم الفرق ما تقال فرق إيطالية وفرنسية وأمريكية وغيرها في رابع ابتدائي وخامس ابتدائي ما يخشى من غضب الله أنا أسألكم ما يخشى من غضب الله أبغض ما يبغض الله من الكافر سؤال آخر ما هي العقيدة ملخص العقيدة أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله صغار من المسؤول عن الصغار اين اولياء الامور سيعاقبون ويسألون يوم القيامة أما المدارس فتفضل في المدارس وانظر ما الفنائل ما عليها اسأل أي مدرس أو انت ذهب لاي مدرسة وترى الصغار ماذا على الفنينة ماذا سترى بأم عينك والأمر أدهى وأدهى وكلكم تعرفون حينما جاء المنتخب الكافر كيف استقبل استقبال عظيم ويمكن القليل من لم يشاهد تلك المباراة فريق كافر عطي ملايين من أجل يلعب مباراة هنا فجيئ بهم واستقبل استقبال عظيم وذهبت الملايين وجلست الملايين تشاهد ولو استطردنا يعني لا, لا طال الوضع لكن الحمد لله لا تزال طائفة منصورة ويجب علينا أن نبلغ دين الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ المبين ويجب على الإنسان لا يئس وأن يخبر الناس وأن يعلم الناس أن هذا حق وهذا باطل من استجاب في من اهتدى في نفسه من ظل فعليها ولا هذه الأمور كل الناس يعرفون أنها حرام ومنكرات وأن الولاء والبراء من أعظم عقائد المسلمين طيب, طيب. نعم ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم ويوالونكم لماذا؟ لأنهم أعداء هل العدو تتخذه وليا صديقا أمينا كاتبا كلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر وهذا ماذا يستلزم حينما ينهان الله عز وجل عن موالاه الكفر ماذا يستلزم يستلزم بغضهم اليس كذلك أو لا لابد من ذلك بغضهم وعدم محبتهم ويجب عدوانهم والتحذير منهم نعم ماذا مع المولاد انك لا توالي الكفار اي تبغضهم وتحاربهم وعدم محبتهم وعدم تكريمهم فلا تتخذ منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله حتى هنا للغاية يعني استمروا في عداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله وهنا سؤال أو إشكال فمن يعطينا الإشكال؟ تفضل. حسنت. حسنت. حسنت. بارك الله فيك. قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا وقلنا في سبب النزول السبب الأول الصحيح الذي راجحناه أنها كانت في غزوة أحد. والهجرة من مكة المدينه كانت في زمن مكة من مكة كانت الهجرة فرض من مكة إلى المدينة كما هو معلوم وسبق لنا أن نسب النزول الصحيح أنه كانت في غزوة أحد في المدينة ليس هناك هجرة فكيف قال هنا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله طبعا أصحاب القول الثاني رجحوا هذا القول بسبب هذه قالوا حتى يهاجروا اذا على على قولهم ان سبب النزول قوم في مكه امنوا ولم يهاجروا لكن نحن نريد جواب على القول الاول الذي سبب النزول ما هو قوم خذلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد ورجعوا بثلث الجيش الجواب الجواب من وجهين لأنه من المعلوم أنه لا هجرة في المدينة، لا هجرة في المدينة. الجواب الأول أن المراد بالهجرة هنا هجرة أخرى، وهي هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، وذلك بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال مخلصين محتسبين. فأي الهجره قسم واحد، بل الهجرة اقسام فمن الهجرة, الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ومن الهجرة الهجرة بالإخلاص وترك الرياء فقالوا معنى حتى يهاجروا في سبيل الله أي حتى يقاتلوا في سبيل الله يهاجروا الهجرة الصحيحة وهي أن يقاتلوا في سبيل الله مخلصين, مخلصين محتسبين لله تبارك وتعالى لان الهجرة أنواع هجرة المعاصي من يعطينا دليلها؟ آه. المهاجرة والمهاجر ومن هجر مناه الله عنه رواه البخاري. هجرة المكان أدلة كثيرة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس المغربيا كهجرة مكة من مكة إلى المدينة والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هجرة العاصي إذا كان في هجره معصية كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام كعب وصاحبيه في الثلاثه الذين خلفوا خلفوا في كما في سورة التوبة. طيب إذن هذا الجواب. وقيل أن الآية في طوائف من المنافقين. ممن كانوا خارج المدينه ولم يهاجروا اليها كما قال تعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هذا الجواب عن قولي حتى يهاجروا في سبيل الله اذا قلنا ان راجعت سفر النزول ما هو الاول نعم فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا أي عن الهجرة والإيمان بالله والإيمان برسوله فخذوهم أي أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم أي فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان ولا تتخذ منهم مليا ولا نصيرا وليا تتولونه ويتولاكم ولا نصيرا ينصركم وتنتصر به أبدا ثم استثنى الله عز وجل من هؤلاء فقال من استثنى الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق الان سيذكر الله عز وجل من يستثنى ممن سياتي طيب الا الذين يصلون مستثنى سؤال مستثنى من القتل او من الولايه لا من القتل لأن الولاية ما لها انقطاع الولاية تبقى دائما وابدا من القتل يعني إلا الذين يصلون يعني هؤلاء يستغفنون لا يقتلون وليس معنى ذلك أنهم يوالون لماذا أجيبه لأن الموالات باقية نعم لأن الموالات لأن موالات الكفار لا تجوز بحال إذن هذا مستثنى من ماذا؟ القتل. من القتل يعني هؤلاء لا يقتلون منهم فرقتين الفرقة الأولى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثق هذه الفئة الأولى أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمه كحكمهم فالله قد استثنى من هؤلاء الذين أمركم باخذهم وقتلهم وناسا التجأوا واستندوا إلى قوم بينكم وبينهم عهد وأمان لأنهم بهذا الالتجاء صار حكمهم كحكم من لجأوا إليهم من حيث الأمان وعدم الاعتداء واضح؟ لأن هؤلاء كفار كفار لم يؤمنوا لكنهم لجأوا إلى قوم بيننا وبين هؤلاء القوم عهد فيصل حكمهم حكمهم هؤلاء مستثنون وهذا قول جمهور العلماء ولا هناك قول اخر الا الذين يصلون اي يعني يتصلون لكن هذا القول ضعيف واضح في القول لا او جاءوكم حصرت صدورهم اي يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم هؤلاء قوم اخرون من المستثنين من المستثنين عن الامر بقتالهم قوم حصرت صدورهم ما أن حصرت صدورهم ضاقت وانقبضت حصرت صدورهم اي ضيق صدورهم مبغضين ان يقاتلوكم ولا يهون عليهم ايضا ان يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم لا يريدون ان يقاتلوكم ولا يريدون أن يقاتلوا معكم ضد قومهم انتبهوا هناك سؤال سيأتي بعد قليل انتبهوا لهذه النقطة طيب قال الرازي حصلت صدورهم معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا يريدون قتالكم لأنكم مسلمون ولا يريدون قتالهم لأنهم أقاربهم إذن مستثنى كم فرقة؟ فرقتين من ماذا؟ من القتل. الفرقة الأولى هو الذي ترك المحاربين من الأعداء والتجأ إلى القوم الذين بينهم وبين المسلمين أهد أمان فإنه بهذا الالتجاء صار حكمه كحكم من التجأ إليهم في الأمان الفرقة الثانية هو الذي جاء إلى المؤمنين مسالما وترك قومه إلا أنه في الوقت نفسه يكره أن يقاتل المسلمين لحبه لهم ويكره أن يقاتل قومه لأنهم قومه وعشيرته وأهله أو لأنه لو قاتلهم للحقه الضرر في ماله أو ذريته واضح ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم هذه منه من الله عز وجل للمؤمنين أي لو شاء الله عز وجل لسلط هؤلاء مع الكفار فلا قاتلوكم يقول القرط برحمه الله قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم تسليط الله عز وجل المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي وإما ابتلاء واختبارا كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وإما تمحيصا للذنوب كما قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا والله ولله ان يفعل ما يشاء يسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء فإن اعتزلوكم فالسلا بقوله فلم يقاتلوكم أي لم يتعرضوا لكم بقتال وألقوا إليكم السلام أي المسالمه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا قتالهم كارهون كالعباس ونحوه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العباسي وأمر بأسره من فوائد هذه الآيات شدة عداوة الكفار وبغضهم للمسلمين وجهوا ودوا فروا كما كفروا ومن فؤاد الآيات محبة الكفار لإضلال المسلمين واضح ومن رأى الواقع عرف ذلك كيف تنفق الاموال والمليارات والأوقات والقنوات لإضلال المسلمين التحذير من موالاه الكفار وأن هذا خلل في العقيدة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو, عشرة أو أبنائهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ما يمكن لا يمكن مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يوالي كافر. لأن الكافر عدو عدو لله وأنت إذا انت تحب لله عز وجل أو تحب الله عز وجل حبا صادقا يجب أن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض ومن فوائد الآيات الإشارة إلى الإخلاص حتى يهاجروا في سبيل الله الهجرة فضلها عظيم لماذا؟ لأن الإنسان يترك الديار والأموال والعربي معروف بحبه لداره ووطنه فحينما يهاجر لله فإنه في على المنازل فائدة كل ما قوي الإيمان قوية الهجرة حفظوها كل ما قوية إيمان الشخص قوية هجرته سواء المعاصي أو العاصي وانظر إلى ضعف إيمان الإنسان كل ما ضعف إيمانه ما تجد عنده هجرة ما يهاجر محرمات ما يهاجر استقاسوء ما يهاجر أمكناه تختلف على حسب قوة الإيمان انتبهوا الهجرة معلقة بالإيمان كل ما قوية إيمان الشخص تجده دائما مهاجر لماذا تهاجر الناس معاصي لماذا تهجر المكان الفلاني؟ هذا غيبة ونميمة لماذا تهجر ما تدخل بيتك الإعلام؟ هذا فاسد وإعلام فاسد وينشر الرذيلة وينشر الشبهات فيهاجر بل ربما يهاجر من حارته ومن منزله بل من بلده إذا كان يرى المعاصي وغيرها سأل الشنقيط رحمه الله حينما الشنقيط صاحب أضوال البيان يعني أسباب أنه هاجر من دياره إلى السعودية قال رحمه الله رحمة الله هذا العالم القرآني يقول كنت إذا رأيت العلم الفرنسي يتقطع قلبي أيام الاستعمار الفرنسي هذا الإيمان يقول كنت إذا رأيت العلم الفرنسي يرفرف يتقطع قلبي هذا الإيمان فالله المستعان وضع المسلمين في هذه الأزمان طيب ناخذ الآية لأنني مرتبط بها سناخذ الآية يقول الله عز وجل في آخر الدرس وفي الآية الأخيرة في درس اليوم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم مقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا هذا هذه فرقة أخرى من المنافقين سأسألكم سؤال بعد قليل هذه فرقه اخرى منين؟ من المنافقين نسمع ستجدون اخرين اي من المنافقين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم هذه تاتي هل يجتمع حب الله حب الاعداء لا. لا يريدون ان يامنوكم ويامنوا الله. قومهم خبث هذا نوع من المنافقين يريدون ان يامنوكم باظهار الايمان إذا جاءوا عندكم مسلم حتى يامن وإذا حصل شيء غزو ولا غنيمة يحصل ويأمنوا قومهم باظهار الكفر يقول نحن معكم نحن على دينكم وهم كفار كلما ردوا إلى الفتنة اركزوا فيها أي كلما دعوا إلى الكفر أو قتال المسلمين عادوا إليه وقلبوا فيه على أسوأ شكل فهم شر من كل عدو شرير ما الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم؟ أخضر. أخضر نعم قصدكم بالنية لا. هم نفس بعض في الظاهر واحد, واحد. في الظاهر واحد. واحد بماذا يختلفون؟ في النية أولئك الذين يعني لا يريدون أن يقاتلوا قومهم ولا يريدون أن يقاتلوكم احتراما ليس خبث لكن لا نريد النقاط نقاتل المسلمين لأننا مثلا مسلمين ولا نريد أن نقاتل قومنا كان فيهم يعني من أهلنا ومن أولادنا ليس خبث أما هؤلاء خبث جاءوا إليكم وقالوا نحن معكم خبثا وإلا هم ماذا كفار وذلك قال ابن كثير هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم لكن نية هؤلاء غير نية أولئك فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه الإسلام ليامنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذرليهم ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ويعبدون ليامنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وقال هاهنا كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها ما المراد بالفتنة؟ الشرك كلما رجعوا إلى قومهم سادوا وقاتلوا المسلمين وكانوا معهم أين فيها نعم يقول السعدي وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة لها فإن الفرقة الثانية يقصد الفرقة التي سبقت تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتهازها قال الله عز وجل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها كلما رجعوا الكفر والشرك وقعوا في سأل الله السلامة فإن لم يعتزلوكم أي فإن لم يجتنبوكم ويلقوا إليكم السلامة أي يستسلموا إليكم ويكفوا أيديهم عن القتال فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي لقتموهم نعم وفي الآية السابقة واقتلوهم حيث وجدتموهم هذا من براءه القرآن تغيير في الفاظ وقتلوهم حيث قفتم اين لقيتموهم واولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا اي جعلنا لكم على اخذهم وقتلهم حجه واضحه وبرهانا بينا بسبب غدرهم وخيانتهم ونفاقهم وكفرهم من فوائد الايه علم الله بالغيب وجهه ستجدون اخرين يخبر الله عز وجل عن حوالهم انه لا يمكن الجمع بين الولايه والعداوه أبدا التحذير من الموقوع في الفتن وجوب قتال من قاتلنا ومن فوائد الآيات التي سبقت ان المنافقين أنواعا نكتفي بهذا نسأل الله عز وجل واياكم وإياكم يحب ويرضاه وأن يخلص قلوبنا من النفاق والرياء والله تبارك وتعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد